أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَمَا آمَنَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يَتَرْمَنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكَ ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحبا أَنَا وَتُوفِيقَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يُعَلِّمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فأعرض عنهم وعرهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا لمن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا قالا لا يؤمنون حت போய் oh